إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 بَعُْكُمِ بَعْب فََّذينَهَا جَروا وَأخْرِجُ مِن, من دَِارِهِم وَأُذُ في سَبِيل وَقاتَلُوا وَقُتِلُ لَكَِّرًا نَعَنْهُم سَي آاتِهم وَلَ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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم لمن يؤمن بالله وما